Undlanni Undlanni Undlanni Undlanni Arme Og car aware og æ وشبردوا القلوب وكان ولا احنا تخصمنا احنا تعادينا احنا بعد ما كنا عشران الول في قلال. ما بقينا في احنا ما درتمنا في نبال كل ما تمنمينا حلمنا وصحينا تابع لنا الفراق ربحتم الموراش حال محنت فينا هدي ما فيها ميت قال